كتاب الصهارة وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالف تغير تغيرا تغيرا تسلاق لإسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثم تغييرا بعود صلبي أو ورق أو صحلب أو تربي ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين واستثمي ميتاً دمه لم يسل أو لا يرى بالصرف لما يحصل أو قلتين ذر طيل الرمي فوق ثمانين قريب رطلي أو كلتين جد مشقيهية ثمان أرطال أتت بعد مية والنجس الواقع قد غيره واختير في لا يتره وإن بنفسهم تفت تغير والماء لا تزعفران يطهر وكل ما استعمل في تطهيري فرض وقل ليس بالطهول باب النجاسة المستر المائع والخنذير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا البشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكون وفوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت وجلد ميتة سوى خنجير بر والكلب إن يجبغ بحريف طهر نجاسة الحنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب وما سوى ذين ففردا يغسل والحك والتسليس فيه أفضل يكفي تجري الماء على الحطنية وأن تزال العين من عينية وبول طفل غير در ما أكل رش إن يصد كل المحل وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل وليعف عن نزر دم وقيح من بشرة ودمل وقرح باب الآية يباح منها طاهر من خشب أو غيره لا صبة أو ذهب فيحرم استعماله كمرودي لامرأة وجاز من زبرجلي وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزين إن فكذا حلت وفردا يكره والحاجة التي تساوي تسره ويستحب في الأواني الترفية ولو بعود حص فوق الآمية ويتحرى للتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر للكم والبول وميشة وماء ورد وخمر جر أثن حرم باب السوى يسن لا بعد زوال الصائم وأكدوه لانتباه النائم ولتغير الفم وللصلاة وسن باليمن الأراك أولاه ويستحب لإكتحال وسرا وغب نده وقل غفرا وامتف لإبط ويقص الشارب والعان تحلق والختان واجب لبالغ ساتر كمرة قطع والاسم من أنسى ويكره القزع تنزها والأخذ من جواندي عنفقة ولحية وحاجد وحلق الشعر امرأة وردي صيد وريحان على من يهدي وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد باب الوضوء موجبه الخارج من سبيلي غير منيج موجب التغسيل سدى زوال العقل لا بنوم كل ممثل ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل للنقضك ومس فرج بشر ببطنك وخير من أكل بلحم الجزر ومع يقين حدث أو طهر إذا صرى شك بضده عمل يقينه وسادق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء منتزم خروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرسقك ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع تعبيت والترتيب ثم له صروط خمسة صهور ما وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصوله ماء إلى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث والسنن السواك ثم بشملا واغسل يديك قبل أن تدخلا إنا ومضمض وانتشق وعمني الرأس وبدأه من المقدم ومسح أذن باطلا وظاهرا ولس ماخين بماء آخرا وخلل ان اطابع اليدين واللحيه الكثفه والرجلين واستكمل الثلاث باليقين وابدا بيمناك في الاذنين واستفح بالميه من بدء الى اخره وذلك عضو والغذا وللغضو مد ف وفول الغّ والتحجلي ثم الوضء سَّة للذنب لنوم أو أن يف أو يشرب فذاك تجديد الوضو إن فلا فربة أو سنَّة أو نفلى ورك كان للوضء من ته في أي وقت وقع داب إقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ما ويبتد اليدين بالشفين وبأصابع من الرجلين مكرهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاث باليقين باب المسح على الخففين رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في شفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الإحداث فإن يشك في انقضاء غسل وشرطه اللبث بطهر كمنا يمكن مشي حاجة عليهما ويستكره للرجلين مع كعبهما والفرض مسح بعض علوين ونجب للخص مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه ويكره الغسل للخص ومسح جرره مبطله خلعا ومده الكمال فقد ميت اغسل وموجب غسله باب الاستنجاء تلويت فرج موجب استنجاء وسن بالأحجار ثم الماء يجزئ ماء أو ثلاث أحجار ينقي بها عينا وسن الإيتار ولو بأقراف ثلاثة حصل بكل مسحة لتائر المحل والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقل والنجب في البناء لا مستقبلا أو مجبرا وحرموه في الفلا ولا بناء راكب ولا مهب وتحت مسمر وسقب وسرب والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا ومن سهى ضم عليه باليدي ويستعيذ وبعش المسجدي فقدم اليمنى خروجاً واسألي مغفرة واحمد وباليسر دخلي واعتمد اليسرى وسوباً احترا شيئاً فشيئاً ساكناً مستفرا ومن بقايا البول يستدري ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني بجامد صحر لا قصب ودحترام كالثمر باب الغسل موجبه المني حيث يخرج والموت والكمرة حيث يولج فرجا ولو ميتا بلا إعادة والحيد والنفاس والولادة ويعرف المني باللذة في الناس خروجه ورث طلع عجين عجيم ومن يشك هالمني ظهرا أو هو مز بين بين خجرا والفرد تعميم لجسن ظهرا شعرا وظفرا منبسا وبشرا ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت والشرط رفع نجس قد علما وكل شرط في الوضوء قدم وسن باسم الله وارفع قدرا ثم الوضو والرجل لن تؤخرا وإن وفربا ونفلا حصلا أو فبكل مثله تحصلا وسنة الغسل نوى لأشبرا جرد عن ضد وإلا الأصغرا وشعرا ومعطفا تعهدي ودلك وسلس وبيمنا تبتدي وتتبع الحيض بمسك والولا مسنونه حضور جمعة كلا عيدين والإفاقة الإسلام والخسف للسسقاء والإحرام دخول مكة ووقوف عرطة والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميت كما لداخل الحمام أو من حجم والغسل في الحمام جاز للذكر مع فتر عورة وغض للبطر ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعزر مرض أو نفس وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولا يجاوز في اغتسال حاجته باب التيمم تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وزب وشرطه خوف من استعمال ما أو فقد ماء صاضل عن الظمى دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب صاهر ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو أو منتصلا وفرضه نقل تراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس هل وقصده ونية اشتباه فرض أو الصلاة والمساح الوزه للمنبث واليدين مع مرصف ورث بالمسحين وسن تفريج وأن يبث ملا وقدم اليمنى وخل الولولى ونزع خاتم لأولى تضرب أما لساني ضربة فيجب آدابه القبلة أن يستقبل مكروهه الثرب الكثير استعمل حرامه ثراب مسجد وما في الشرع لاستعمال منه حرما مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتدى الصلاة أما أم فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبصالها كي بالوضوء تفعل وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض يمسح زوجبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع على طهارة ولكن من على عضو تيمم لثوقا جعل وجنبا خيره أن يقدما الغسل أو يقدم التيمما وليتيمم محدث إذ غسل علي له ثم الوضوء تملا وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمما عن حدث أو عن جنابه وقيل يعيد محدث لما بعد العليل ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذيل فردا حيث يسقط القضاء به فتزيد عليه فرضا باب الحلب إن كانه من بعد تسع والأقل يوم وليلة وأكثر الأجل خمس إلى عشرة والغالب ست وإلا سبعة تقارب أدنى النفاس لحظة ستون أقصاه والغالب أربعون إن عبر الأكثر والتدام فمستحاضة حوت أقسام لم ينحصر أكثر وقت الصهري أما أقله فنصف شهري ثم أقل الحمل ست أشهري وأربع الأعوام أقفل أكتري وسلس عام غاية التصور وغالب الكامل سسع أشهري بالحدث الصلاة مع تصوفي حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آيتي قفضا ولبس مسجد للمسلم وبالمحيض والنفاس حر الست مع تمسع برؤيتي والمس بين سرة وركبة إلى اغتسال أو بديل يمتنع أف وpfّاق حتى حشا